السعادة. إن كنت تسأل يا رفيقي وشرائي تبغى سعادة كلاماني. السعادة منهم من يراها في لمعة الدرهم وبريق الدينار ومنهم من يراها في قصر منيف أو منصب شريف وما درى هؤلاء أن السعادة في سجدة في جوف الليل أو تقبيل ليد والد حنون. وإرضاء لأم عطوف. تتابع القصاوه تفهم المعنى إن كان القلب اللي بيفنفطيني إن كنت تسأل يا رفيقي وش رأي تبغى سعادة أخذ كلامي مني تتابع القصاوه تفهم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 إن كنت ضايع ما عرف وين من شاي كيف معرفش ما على هوا اليمين وان كنت تسأل يا رفيقي وشراي تبغى السعادة خذ لمن يقيني إن كنت تسأل يا رفيقي وشراي تبغى السعادة كلامان يقيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان لك يربل ببن فاطني إن كنت تسأل يا رفيقي وشراي تبقى سعادة أخذ كلامان يقيني تتابع القصة وتفهم المعنى. كان لقرب اللي بمن فضل تعب تدور لا السعادة بدنياي وثر السعادة سري الغانميني مني. دورتها بالمال ما صاب مرماي لو زاد مالي دوم قلبي حزين.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 وإن كنت تسأل يا رفيقي وشراي تبغى السعادة خدك لمن يجيني إن كنت تسأل يا رفيقي وشراي تبغى السعادة خدك لمن يجيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان القلب اللي إن كنت تسأل يا رفيقي وشراي تبغى الساعة داخل كلامي يقيني تتابع القصة وتفهم المعناي إن كان القوم اللي بمن فاطني واليوم من خُضَل ولطاب مسعاه زنات وكنت أظنها مات زيني لقيتها بدين وفها المغزى ووضع السعادة في رض الوالدين. فهنا طالبك حقيق ليمنا واجعل لنا بالدين حزن مكين لقي تهبى الدين وفهام المغزاي ويضا سعدا في رضا الوالدين عن الجصة وفهام المعناي إن كان لقلب الذي بيبين en fazlını, <Sessizlik>